أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإن الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تستقون. أيام معدودات. فمن كان منكم مريض أو على سفر كعدة أيام أخرى. وعلى الذين يطيقونه فدلة طعام السين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تطوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن مجلل بَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَيَصُمْ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ ولتشذر الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعني فإني قريب وإذا سألك عبادي عني فإني قريب فإني قريب فإني قريب لأجيب دعوة الضاع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي ان كنتم ليله الصيام رفد الى مساءكم ان لبات لكم انتم لباته الله الي الله ان كنتم تختمون ان فتك فتاب عليكم فتاب عليكم وافى عنكم فالان بهر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 إن تحذوا لله فلا تقرضوها كذلك يغين الله آياته بما في لعلهم يتقون